الدنيا دي دار ربنا خلقها عشان يمتحنك انما الجنه دار ربنا خلقها عشان يسعدك ان لما تيجي كلمه ان لازم يبقى يقين اوعى تشكي اوعى تتذبذب اوعى تتهز اثبت ان المتقين في جنات انا عايز اقول لك الايات دي كلها حب قد ايه وكلها فرح قد ايه جنات ليه اصلا ما يكون حد بيحب حد اب بيحب ابنه عايز يجيب له كل حاجه عايز يجيب له كل شيء نفسه فيه جنات عشان يتمتع اعظم نعيم ممكن ونعيم النعيم غير النعمه النعمه انا عندي مليون جنيه بس عندي سكر مش عارف استفيد بيهم النعيم ان كل اللي نفسي فيه موجود حب الملاكه دي كل اللي نفسك فيه ده عطاء حب يا جماعه عطاء حب فاكهين بما آتاهم ربهم ربهم لو حبيبهم اللي رباهم على الطاقة رباهم لغاية ما استحقوا انهم يدخلوا الجنة برحمته فاكهين قاعدين فرحانين بما آتاهم ربهم والتفكه ده بيكون بعد الشبع يعني هم مش جعنين ده هما بياكلوا تمتع وتلزز وتشوق فاكهين بما آتاهم ربهم طب ليه ربنا ما قالش فاكهين بما أوتوا لا ذكر المعطي مع العطاء بيرفع قيمه العطاء يعني اللي اعطى والله يبقى العطاء على قدر المعطي مش اي حاجة بقى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وقاهم مش ربنا بيقول ان المتقين اللي اتقوا ربنا في الدنيا وقاهم على قد ما هتتقي في الدنيا على قد ما ربنا هيعاقيك في الاخر هذا العذاب وقوم عذاب الجحيم يعني مش اي عذاب صرفه عنك مش اي عذاب ده عذاب رهيب انت شفت بعينك ده بيتسحب على وشه في النار وشفته بعينك ده بيستغيث وشفت بعينك ده بيترجى كل ده بعد ما شفت بقى اعظم نعيم عندك ان ربنا ما حطكش في هذا النعيم كنت تستحقه بذنوبك بس ربنا نجاك ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ما حدش يقدر ينجيك غيره كلوا واشربوا هنيئا يا هني السلام بعد حب ربنا العظيم لهم حب الملائكة بقى محطوط قدامهم المائده فبيقولون كلوا واشربوا يعني ايه طب انا قدام الاكل ايه قيمه انك تقول لي كل واشرب وانا الاكل قدامي وبتاعي واكلوا لا لا لا لما اعمل لك عزومه كبيره وبحبك قوي اقوم احد اقول لك طب ذوق من دي طب جرب دي طب اشرب من دي طب شوف دي كده طب عشان خاطر ذوق من دي كده حب يا جماعة الملائكه بتحبهم كلوا واشربوا هنيئا ملوك قاعدين لو ملوك الدنيا اجتمعوا ما يعرفوش يقعدوا ساعه يضحكوا فيها عارفين ليه كل واحد جايب هم مملكتو معاه فقعد في هم الملوك بلا هم. فاكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. مع الفجرة ربنا قال انما تجزون ما كنتم تعملون. انما هنا ما قالش ما قال بما بي. باقي السبب. لان الاولان عمل بالعدل انما الثاني بالفضل. هو طاعته مجرد سبب. انما مش هي اللي استحق بها هذا النعيم. ساكيين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بشغلك في الدعوة كنت بتتعب قوي وانت كل يا حبيب قلبي كل ده انت كنت مبهدل نفسك في قيام الليل وانت كل يا حبيب قلبي انت ما كانت شلسانك بيخطل من ذكر الله وانت شربي دي كده ده انت كنت ده انت الف طفل حفظ القرآن على اديك وانت خذ يا حبيبي ده انت كنت مجاهد في سبيل الله مجاهد كلمة الله بما كنتم تعملون متكئين على سرر المصفوفة الحب الرهيب اللي بينهم وبين بعض متكئين على سرر السرر اللي هي عروش الملك حيتان الاخره بقى قاعده مع بعض ملياردرات الاخره قاعده مع بعض ومصفوفة ليه الايام ده يا جماعة كان جزء من المؤمنين متشتت في الشعب وجزء منهم سافر الحبشة وتشرد بره أرضه. وجزء منهم اتقتل في التعذيب الايام ده يا جماعة بعدها النبي قدامه حمزة اتقتل وصاحب ابن ابو قاص قدامه عبد الله بن جحش حبيبه اتقتل فهد اتفرقوا بسبب الدين ربنا بيقولها لكم ثاني هجمعكم ثاني على سور المصفوفه حب رهيب وميعادين مع بعض في الجنه او ياللي يا اللي ما اتجوزتش في الدنيا لعلك تتجوز ملكه جمال عمرك ما كنت تتوقع جمالها يا اللي ما اتجوزتش في الدنيا ممكن تلاقي نفسك في الاخره زوج المصعب بن عمير زوج ابو بن جبل زوج السيد محمد يا اخواني وزوجناهم ربنا اللي بيزوج بقى ربنا اللي بيختار هنا بحور عين حب رهيب ايه يا عم الحب في الكلام اللي انت بتقوله ده ربنا ما قالش زوجناهم من حور اقولك انا جوزتك من فلانة لا جوزتك بفلانة ايه البقى دي بقى زوجناهم بيه البقى دي بقى المصاحبه يعني من كتر حبه ليها وحبها ليه مش قادرين يسيبوا بعض مش قادرين يبعدوا عن بعض بحور عندها حور حور في لونها لونها ابيض عظيم في البياض حور في عينيها, عينيها الساحره شديد السواد النيني وبياض اللي ال ال حوالين النيني حور في كل ملمح في جسمها يعني حار العقول في جمال كل ملمح فيها حور في عاطفتها يعني تميل مائلة القلب مليانة حب تجاه زوجها عين طب مش معنى العين اللي بتتوصف لان العين هي اللي فيها لغة المشاعر كلها ولغة الحب كلها والذين من جو كله حب بتحبك واصحابك بيحبوك وربنا بيحبك والملائكة بتحبك جوا افراح والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ومعدين في الحفله الجميله العظيمه دي فجاه تلاقي اولادك تخلين عليك لا انتوا جيتم اه الذين كنت قلقان ان انا ما في الجنه اصلا انتوا كنتوا مقصرين في العمل كانوا مقصرين شويه ولكن الحقنا بهم ذريتهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان اولادهم مؤمنين برضو بس ما نفس درجه صلاح الاباء الحقنا بهم ذرياتهم كلمة الحقنا دي فرح انا متخيل الوقت الجنه كلها اتقلبت من الافراح لما الناس شافت اهلها ليه ايه الفرح فيه يا جماعة الحقنا ده اللي هو واحد مش متوقع مجموعه يجيب الكلية اللي هو عايزها وتظهر التنسيق انا جربتها مع اصحابي في السريه العامه بعض الناس كان يجيب مجموعه مثلا يعني عشان يدخل كلية هندسة يعني احتمال بقيت جدا واحد ينتظر للمهمومين ونتيجة تظهر الفجر فجر يومها لما ظهرت النتيجه يفرح واحد الحق عشرة ألحق بكلية هندسة. ليه جاي؟ يحضنك الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق ألحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق من الحق الحق الحق الحق الحق ولا ولا ولا الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق كل امرئ بما كسب رهين هو اللي جاب اول الايه لاخر الايه اول الايه ربنا بيقولك انا في ناس هعملها بالفضل هرفعها ويا ما عملتش انها تترفع بس كانت مؤمنه اصلا وفي ناس هعملها بالعدل كل امرئ بما كسب رهين احسن كل واحد يفتكر زي الدنيا ان كل واحد واخد ابنه معاه عايز يقعد ابنه على الكرسي بتاعه في المركز اللي هو فيه لا الجنه مش كده ده فضل من ربنا ان الابناء الصالحين يلحقهم بآبائهم انما الابناء الفاسدين ما فيش الكلام ده هيجنه زي الدنيا ولا ايه كل امرئ بما كسب رهين لو دي تتطبق في الدنيا عايزين نجاهد يا جماعة عايزين نعمر ابنك ما هيتربى إلا لو أنت مؤمن يا جماعة عايزين نتعب عشان أولادنا أولادنا بيفترسوا أولادنا من... بيضوع من نمى الواحد والله يا إخواني يعني الواحد بيشوف الاخوه وبيشوف مع أولادهم اللي عندهم سنتين ثلاثة أربعة واللي في ابتداء الكفاح كفاح عشان يحموه من معاصي المجتمع كفاح عشان يجيبولهم لهم على الكمبيوتر في افلام كرتون اسلاميه قويه بديل عن القنوات ديت كفاح عشان يعملوا حضانات اسلاميه تسعى الاطفال دول تعلمهم دينهم بدل ما تعلمهم اللهو وخلاص كفاح عشان يفضلوا معاهم يحفظهم القران ويقولوا محفظين بس السمره في الاخر رهيبه يا فرحتك بابنك وهو داخل عليك الجنه ويا قهرت اللي ابنه شرب المخدرات في الدنيا ما لو كان اهتم بيه وتعب عشانه ما كانش وصل للدرجه ديت امدبناهم بفاكهة ولحم ليه الحفلة كبرت بقى عايزين كمان مدد بقى وعايزين كمان زيادة مما يشتهون بقى لهم ثلاث سنين في الشعب جعانين وعطشانين ربنا بيقولهم ده جي ما هتاكلوا هتشربوا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير يا ما هتتمتعوا ويطوف عليهم غلمان لهم انا كنت بقول لكم دلوقتي يا جماعه ان الجو كل حب حب رهيب مشاعر رهيبة فرحه رهيبة فكهين هنيا افراح الحقنا هنا كمان حب تاني الخدم يطوف عليهم غلمان لهم خدم خصوصي طب ايه الحب اللي هنا بقى ايه اللفظ هنا يطوف مش قلنا قبل كده ان الطواف حوالين الكعبه علامه الشوق الرهيب لربنا ان الطواف علامه شوق هو بيحبك مش بيخدمك وهو متضايق ده بيخدمك وهو بيحبك وفرحان يطوف كله بالناس بتحبك خدمك بيحبوك والملكة بتحبك وربنا بيحبك ومرتك بيتحبك وجوزك بيحبك والمؤمنين بيحبوك وانت بتحبهم جو أفراح وراء أفراح وراء أفراح يطوف عليهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ المكنون مش أي خدم بقى خدم ملك بقى زي اللقلق اللي ما تنسش اللقلق المكنون واقبل بعضهم على بعض يهتساءلون مزهولين. مزهولين من قطر النعم اللي هم فيه واقبل بعضهم على بعض فيها حب وفيها شوق لبعض لسه فكرها لعبة لسه فكرها لعبة, لعبة ومستعدي أن اختضيع النعم ده كله منك لسه مستعديا أن اختضيع النعم ده بدأ اللي خدوها جهد ربنا في الأول قال إن المتقين المتقين دول أعلى مقامات الدين أعلى من المسلمين والمؤمنين والمحسنين المتقين ربنا جايب درجات الأوائل ليه اللي خدوها جد وشمروا عن ساعد العزم لسه فاكرها لعبة بعدها تقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشفقين احنا كنا زمان طعبين وخايفين مش عارفين ننام مش عارفين نصحى مش عارفين ناكل نيجي ناكل الل الل اللقمه تقف في زورنا نفتكر غصه على اهل النهار نيجي نشرب اللي تفتح حنفيه نغلط ونفتح الميه السخنه تنزل نفتكر الحميم نيجي إن اي موقف بيفكرنا بالنهار اي موقف بيفكرنا بالعذاب النور